وَمَا من دابة في الأرض إِلَّا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وَهُو الذي خلَلَقَ السنواتِ والالأَوْوقَ في ستَّةِ أيانهُ وَوكَانَ عرشوه على الم إ يَبلهكمْ لَرِلُ وَكمْ أيكُم أحْسَنُوا عَما ل وَلائقُلتَإِكمْ نذعثونَ منضَعد المَوت لا يَقوللا الذيينَكَفروا لا يقول الذيينَ كَغَروا إه وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَتَىٰ يُبْعَثُونَ ۗ أَلَا إِنَّ يَوْمَ يئِسُهُمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا به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 وَإِنْ أَرْفَقْنَا هُنَا عَمَّا بَعْدُ بَرَاءَ امْسَتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَتِ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرْحٌ خَطُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كبير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 فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعْتَ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعْتَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ آرَذِلُنَا بَادِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارمون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وَمَا أَنَا بِقَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ قَرَضْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عَنِّي خَزَائِنَ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إني مَلَك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 قال إنما يأتيكم بإله إن شاء وما أنتم بمعجدين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم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 وَصَنَعُوا الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِمْ لَمَّا أَمِنُوا مِنْ قَوْمِهِمْ سَخِرُوا مِنْهُمْ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تسخرون. كساو فتعلمون من ياتي عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم حتى اذا جاء امرنا وقرست النور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ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 إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلتمه إليكم ويستخلق ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفير ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غير وسلك عاد جحدوا بايات ربهم وعصوا رسله وعصوا رسله واتبعوا ام كل جبان عنيد واتبعوا في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه الا ان عادا كفروا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 وَإِنَّنِي لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۖ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنَ ٱلرَّبِّ وَآتَانِي مِن رَّحْمَةٍ فَمَن يُنَجِّرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن عَطَٰىتُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تخصيل.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 عقروها فقالت امتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه, برحمة منا ومن في ذي إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ملموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاتمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود ربهم ألا بعدا لثمود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 قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأة قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا اخو ان هذا لا شيء عجيب قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد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 وَإِنَّهُمْ آتِيَهُمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيدٌ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 وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد فإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 أن يصيبكم مثل مَا أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توضوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا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 وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفوذ ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم سَنَأْغْنِي أغنت عنهم آلِهَتَهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا تَذْكِرَةً وَلِيَرْحَمُوا ۗ وَإِنْ يَكُنْ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 وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأن الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشيق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 إن الحسنات يذهبن السيئات ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين فلَلا كانَ منِن القُرون مِنْ قَلِكُم أُل بَقيةهنا عن الحَساد في الأوْض إلاا قليلَ إلاا قَليلَ مِننأَ جَن مِنهُ وَاتَّبََّ مينَ وَلَمُ مَا أُترفُ فيِي وَكانهُ مجرمين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 وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا على مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَاغْفِرُوا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلِلَّهِ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وتوكل عليه وَماَا رَّك بغاف الن الن